ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريد ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من خ و ق رؤوسهم الحميم يطهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من ح د ي د كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم أ ل واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الالعام إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزوق حنفاء لله غير مشركين به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 يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل أ ف ا ن ب ي ك م بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ايها الناس فاستمعوا مثل له ضرب الناس ضرب مثل فاستمعوا له, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له